يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ورد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ورد يا ربي صل على محمد حبيبك الشاذ المشفى يا ربي صل على محمد حبيبك الشاذ Ya Robbi, soal dia. river <laughs> гайна раби сали رحمن الرحيم إنا فتحنا لك فسحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأثر ويثم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنكم حريص عليم من المؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولّف قل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم.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 بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وجدنا نادانا لستيك يا من دلنا وحبانا وحبانا ولا عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا وحبانا معا نِكَل اطهاري مع بين سرك الاثنا فهمت فن النجاة حمانا يا الله وعدوا وعلى صحابتك الكرام امات دينك أصبحوا لي عنوانا يا الله عن ربك والتابعين لهم بصدق ما حدا حاج الموزة جل الهججانا رضي الله عنهم والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النجوانا أين المحبون الذين عليهم بدء النبوذ مع النفاياتنا؟ اللهم لا يسمعون بذكر طاهر المصطفى إلا بهم سعج وأدهم رانا. تاجت الأرواح تستاقل اللقاء وتحن تفعل وظهر غوانا الله أهل المحبين كذا فسمع إلى فير المجفع والريف في الادانا ونقص إلى أوصاف طاها المشتبى وحضر لقلبك يمتليه جدانا يا ربنا صل وسلم دائما دا على حبيبك من إليك دانا اللهم صلي وسلم وبارك على وعالك اللهم صلي صل وبارك علي وعلى له. عليه وعلى الrandn الله وعلى آله فان الله فقال جاكم نور فسبحا الذي انبان الله عليه والنور طاعه عبده من ناديه في ذكريه تأَمَّمَ قَوْلَهُ فَيَطْرَحُوا غَدَوْهُ بِفَرَحَانَ أَلَمْ نَأْرِ عَلَيْهِمْ وَالتَّنْفِكَ كَمِعْرُورَةِ الْعُرْوَةِ وَمَا تَقْطِمًا بِحَبْلِ اللَّهِ مَنْ أَرْكَانَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ واستشعر أن أنوار من دينا متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فز فيك من غفلة عزى وكن يبقانا صلى الله عليه وعبوا إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى بثين لنا في خيرها حست هروزانا لما على فانا خيار من خيار قد غريت منك علي الهي يا صانا توجي <تصفيق> رب العرش قد forever in love. Oh, my God. بينا لنا جبيانا. أخدمي <الله> ذاك النبيين لما آتيتكم من حكمة بشروا أقوام بالمستقبل، بذلك رتبة ومكان الله عليه. فهو ويرجى الأخير مقدمهم يمشون تحتني وإن من نادانا الله عليه. ثم جلس. يا أول شاذع ومجزع هذا قولك وايا والله نزلت قارض الجمل جو ليك نجم فكرك بنا. والله ولي وحمدي الله جل بيدي ولا أولن آتي أنا البنا. والله أسرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر أنعطاه نوانا صلى الله عليه الا <سؤال> جوف يعطيك فترضى جلل <سؤال> من موفي تقع فر عن عطاه وانا على الله <سؤال> عليك اذا قرب ذكروا اسم محمد كي ما تجزيها اهل <سؤال> القلوب <سؤال> دعنا. اللهم صلني وسلم وبارك عليه وعلى ل. ول ولا ولا. لما هدنا وصل البروزين أحمدنا إسمم ما شاءه قد كان. والله يا رب من لا اعلم لنا ما كان والد المختار عبد الله ابن عبد النبي مطلب ذيني ذي غو ين كان الله عليه والده يدعى حكيما شانو قد اجتلا اعذ بالذلك جانا الله عليه وحفظه المصطفى حتى ترا في سلسلات عقلي عدنا لنا بمعوانا. والله عليك. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يفوز مثوانا. والله عليك. وله حق نص من رب السماء صنادا ونهم ولا حنا. والله عليك. وراءك راجل جامع يمت في أن الم. من شر فلا قوانا ولا على الله علي في الضر من في بطنها فاستذكرت ودن المخاض فأترعت رفوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله يا والديره انت وبنات القديمات وتجلت الانوار من كل الجهات بوقت ميلاد مجدفعانا وبليل فجر ابرجت شمس الهدى وظهر الحبيب مكرمه ومصايا صلى الله عليه واله واما صلى الله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 Apa apa apa apa apa jadi jadi apa apa apa apa apa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 برك بهم وشكر يا الله وقف بهم الينا يا الله وعطنا به كل مكمل يا الله بنظر إلى نوره الله بركة بهم وشكر يا الله وقفنا كل البلايا يا الله ودفع إلا فات يا الله بنظر إلى نوره الله بركة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 rajna ajajan ya allah rabbil lil dunyia allah barkat hadin allah madat tuhra walik allah قاهبا ماشنا جاء يا الله ربي مغفر ذنوبي والله بركادي يا الله ربي مغفر ذنوبي يا الله بركادي هذه يا الله الله الله ظل ودل مبارك سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أخلي وسلم عليك يا ذاكرين النبي طاه الحبيب الشفيع يهناكم ذكر ذي القدر العلي الرفيع لجاهه عند مولانا المهيم الوسيع قلته للدعاه سريع يجيب من ذكر عبده محمد سريع فالحسن انتم وحسن المصطفى احمد مني هاي اذكروه ان ذكره غيث هاني مريع يطرف آدي وروحي بل وجسمي جميل ذكر المشفى غذائي وهو طب الوجه إني بذكره أحس كل العوالم صغير يا بسطنا بالنبي المرتضى كرام كثير والله ده قد سعدنا ثم سدنا الجميع والله ده قد سعدنا ثم سدنا الجميع منا من الله يا نعم الجار من سبحان مال الكرام فضلا وجودا وسيع سلام مني على الرضا هو أهل البقيع سلام مني على الرضا هو أهل البقيع أهل الكرام والحسن البهي البجيع شل وطرب الطار يا مطرب وفقى فبيع شف وقت نادل صفا والوقت كله ربيع شل وطرب الطار يا مطرب وفقى فبيع أقتناه بالصفاء والوقت كله رفيع معنى المصطفى نعمل وفير ربيح سير سالت تعم اهل الشراف والوضيف عبد ما يضيع الله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بصدعه بركة الهادي كتاب مرسلا أحمد إمام المتبين لبرار والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب. فالله حظ لي وزلّم وخارك علي وعيالي الحمد لله على فضره العظيم ومنه الجزيم بإرشال الحبيب الكريم الذي فصط لنا به بالذكرهم الذي فصط لنا به بصادش رب والتكريم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهجه واتبع سنته أذكر الصلاة وأذكر التسليم في كل وقت وحين أبدا عداد ما أحاط علم مولانا العليم تتروح الأرواح وتتحرك الجلوب إذا جرى فيما بينها ذي ركوس ذكر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وبارقه عليه وعلىه والأمة من يوم أمضيت فيها هذا المصطفى ما عرض محركا للأسد والجنوب ولا منبيا لها عن أنواع الأدران والقدر والشوء ولا مربيا لها في مراتب الجرء إلا اتصال بحضرتي محمد صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى علي. على ذلكم ضاع حال الصحابة وعلى ذلكم ضاع حال التابعي وعلى ذلكم ضاع حال تابع تابلي. وتابعيهم بإحسان إلى زمنكم هذا في المشرق والمغرب تتحرك منهم الدواعي بذكر الحبيب ورسالته وهديه وذكره صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله من غريب شان مرتبط بدكر ربه جل جلاله وتعالى فعظمته لا يصلي أحد عليك إلا إذا ذكر الله ونادى تعالى في علاه وحافظه وتوجه إليك فتقول اللهم صلي على محمد فأنت عند الصلاة على محمد تكون مذاكرا لرب محمد مذاكرا لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى له فتكون النتيجة أن تذكر في حضرة الله وأن تذكر أيضا في حضرة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام بل أن الأمر أنه لا يسلم عليه أحد إلا صلى الله عليه ولا يسلم عليه أحد إلا سلم الله عليه صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله المسلم على سيدنا محمد يأتي السلام من الحضرتين حضرة الرب جل جلاله في حضرة النبوة فيرد عليه السلام صلى الله وسلم مبارك عليه وعلا لما من أم سلم من يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وفي شان التعلق بهذا الجناب وهذه الحضرة كان أرباب الأعمال في المدينة المنورة يستفق الواحد منهم مع صاحبي من الصحابة ويقول أنا اكفيك العمل هذا اليوم واشتغل وأنت اذهب فلازم رسول الله طول اليوم حتى تأتيني الخبر بالخبر ماذا قال وماذا نزل عليه وماذا وصل وبما وبماذا وعن وعماذا نهى وفي اليوم الثاني تكفيني انت العمل وأنا الازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغفروا حرصا منهم على على العلم الذي دعاه واستعجلوا بال بال بال بالاطلاع على احواله واخباره فوق ذلك كله جاء الحديث انهم بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه دخل على كل المؤمنين عائشة اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا احدثينا باعجب ما رأيتم من احوال النبي انتم الان قد علمتم كيف معاملتم مع احوال النبي في حياته؟ هم قد حرصوا على مجالسوا وقد جالسوا وقد جالسوا وقد رأوا ومع ذلك يتعاقبون في الأعمال من أجل الاطلاع على أحواله ومع ذلك بعد وخاته قالوا الشوق في قلوبهم حملهم على الانتزادة للتبطر بأحواله وأخبار عليه الصلاة والسلام وقلب الواحد من أساقه وهو قدش الانطلاع على أحواله بي قليل اطلاع على اوصاب نبيه قليل اطلاع على اخبار نبيه قليل اطلاع على غذوات نبيه هو لو سألته عن الغذوات ما عرفها هو لو سألته الغذوة الثانية في اي سنة ما درى، هو لو سألته ايام هجرته كم كانت من حين هاجر الى انتوب بما يعرف ومع ذلك لا رغبة له في الاطلاع على ذلك ربما لو سمع من يدعو لتغيرتك السعال هنا نشتغل نحن وإياك بحيء آخر عكس الحال الذي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضوهم تعلتت قلوبهم بهذه الأحوال أحوال الوحي ككل فلم تكن متفرق هذا عند الصحابة ونجل رأيت للصحابة عجبا مع آتاره كما جاءت صحيحا وبإمكانكم له واحد منكم أن يأخذ أيضا على تكون بينه وبين المضلل بالغمامة يتقرب أو يتعرف بها إليه في يوم القيامة هذه العلايم علايم قلبية تكون بينك وبين منهجه ولسالته ووحيه فإن تصديقك بلا إله إلا الله محمد الرسول الله مرتبط بتعظيم الله والرسوله والوحي الذي أوحى وهذه الشريعة المظاهرة وهذا كله يفرض عليك أن يكون وصف قلبه وفؤادك هما بلا إله إلا الله إعظاما للا إله إلا الله إجلالا للا إله إلا الله وإن الذي يكونها بجسانه وعظمتها في القلب خفيفة معرض ان لا يكون ذا عليك وان يحال عند الموت بينه وبينها وكم من ميت على سوء الخاتمة باستحلاه لمعصية من صغار المعامر باستحلاها ولم يرعى حق لا الى ايضا فيها وخرجت عظمتها من فؤاده فكانت سببا بالحيلول بينه وبين الايمان وموت على غير الاسلام نعود بالله من غضب الله وان اول ما يطرق قلبك وفكرك عند شدة الذكرات، ما كان قلبك مهتما به في هذه الحياة يقالوا لما احتضرا لا اله الى الله فيسكت فيتكلمون معه بك فيتكلم ما باله قل ما انا عدمي عنها نظرة حرام نظرة حرام ما تاب منها ما رجع منها طيب وهذا بيان يزل من السماء كله من يغطو من ابظاره بل ايش هكذا هزوم، ملكامك، حديث، مالو مالو، عندك عظمة، مالو عندك مكانة. امر من اوام ربك جلاله وتعالى لا بد ان يحل عظامة في صدرك وفي فؤادك وفي قلبك ومن هنا قالت حكم الدين تعظيم الدين ومن هنا طلبوا مجالس الذكر وطلبوا مجالس المدح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان بذلك تفتسل قلوب كسوة الايمان التي تعظم بها الرب وما انزله الرب واختياره للرسول واستفاءه للمصطفى صلى الله وعليه وعليه صلى واحواله وما بلغه عنه جل جلاله وتعالى تعظمته أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالسزق التعلق وجميل التخلق والمشي على الاقتداء بالتحقق والحفظ من الزيق والتدلق الذي ينزلق إليه كثير ممن لم يستقم على منهج البشير وممن آثر الحذير على الخطير اللهم ارزقنا حسن النظر في العاكبة والمصير وارزقنا حسن النظر في الفول والفعل والنية والمقصد وما يرضيك عنه وأصلح شعوننا في الحس والمعنى يا أكرم الأكرمين يا رحمة الله من الأرض اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ولي ولي. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من عيشانا وضرانا. صلى ولي أولاد تحيط بأهلك في كل حين باق نبع علينا وحليمة من سعدها قدبانا صلى الله عليه مشرت قويبة سيدها أبالها من آتتها فرحانا صلى الله عليه لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه مخفظون في كل اثنين لفرحته بمن وافانا والله <سؤال> لا الهدا مع الكفر فكيف بضحه من ذي فؤاد امتلاء ما نا والله <سؤال> رأت علمة ما رأت من بركات محمد ما حيرنا بها <تصفيق> يا ابونا والسيد وقد كان ابنها يبيت يبكي مصغبا جيعانا <تصفيق> الله لكن ليلة أن جاء الحبيب بات موفورا رضا شبعنا صلى الله عليه ودرت المابة ألبانا وقسموا ند ويبتها فكان شانا الله عليه أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا and I know صلى وبارك عليه وعلى الهه وعلى آله اللهم صلى عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما داعي سيانا صلى الله عليه شرعاه عين الله من أذبه احتنى تأديبا النبيه صلى الله عليه قدو مجن محسن داعهه وفتوه وامانه معوانا والله قائده همته وشجاعته وتوذر وما من لا تحتصي حثانا والله دعي الأمين وهو في اهل الزمان نعم الامين له المؤمن صانا تهدت به العم تزور اباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا وسطى في بطنها وجدت عليه ست من سنيه الانام ولد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا جنتين وافاه الهمام فضمه عم مل العطف عليه جنانا جنانا خطبته بنت قويدم في الخمس والعشرين حادث بالمشفع شنا. والله عليه حقق المولاه ما لها نال سلاما عاليا ومكانا. والله <تحقق> <تحقق> لا تهني وضع الحجر الاسود في الكعبه حيث ابانا الله عليه انت عدل عدل ووقاد الحج سبحانا من علم ما هو انا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من اليك جاء الله صل اللهم صلي وتلم وبارك عليه وعلى الهه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله على آله واجعلني من بوعي الله في ظهار خرا يعبد الرحمن زلازل ثم رسله إجراء وربك على من جاد الله عليه فجعل في قبائله أن يصدح بما تؤمر به علانا الله عليه يجع الأذى وهو الصبور لربه وَوَشَكُوا وَكَانَ لَهُ إِلَّا رَحْمَةٌ فَاللَّهُ عَلِيمٌ فاتت خديجة وابو طالب في الخمسين فاشتد الأداف مونا الله عليه وتاتهيبا داعيا فرموا بالأحجاب بل أغروا به الصبيان الله عليه باليا ذا فزال اطلبك فزال لا فلارتقي العقل بنا فخلي ال اسرار المولى وصلى خلفه الرسل وشاد فزق الودينا والقوسير مولانا صلى الله عليه وسلم بالإجرة جاء ليزربين فبه الزه البلد الكريم ودانا صلى الله عليه وسلم فبام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه بل لا نجدون البصر امانا والله لا ادرا وظريما لشأن محمد اذ جدلوا في مظلي قرانا والله لا ادرا او من قلبه عجبا وكم قد شهد مايا على كَاوَتَ وَسَاوَ عُوَانَ وَالْجِزْعَ انَّمَا حَبَتَهُ وَعَانَا اللَّهُ وَمَاءٌ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ لَابِعَانِ وَالْجِيجَ أَضْحَى شَارِبًا ويلا المؤمن للنبي مكانا صلى الله عليه وسلم سبعا وعشرين مع الصحبي رجالا قدمشوا رقمانا صلى الله عليه وسلم أكلم به وبتابر يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك حين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعت من اصابه تحين غروبا تهيئ الاشجان الله قد اسنا عليه فما يتامن دون منا ويكون ثاننا لكن ظف في السرائر يدعالي وديق صفوت ربنا وحدانا غير كذبنا بالودتها هنا نرفع يدي فجرنا ورجانا الواحد الأحد العلي له لا متوسطين لمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصديقه زي الوجود بهم لا محبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اكمل ناجد دعوانا انت لنا انت لنا يا كفرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واخذ جنبنا ولا تؤخذ ربي ما اخطانا اصلح لنا في ناجي ثبت على كثم الحبيب قصانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من و من والانا والمحزنين ومن أجاب لتانا وذوي الحقوق وطالبنا ورصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أن تترانا ولكت رجوناك فحق بسولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انظر بنا في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر بنا نتطاهر ببقاء الأرض واجمع كل من عادانا انظر الينا واسقينا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا امنلنا الحاجات وقت الختمنا عند الممات راض عن عبادنا يا رب اجمعنا واحداً بنا نادي دار كالغردوس يا رجوانا يا رملي انا احب المنافي في دارك ستر يا ربي معنا واحبابنا في دارك ستر دعنا بالمصطفى صلي على اياله ما حرك بي حصه وانا انا ربيك يا ربي لا تنسي كلام الرب علينا والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة دعوة ربنا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوة ربنا الحمد لله رب العالمين الفرحة بالقبول إن شاء الله والشباب والصلاح الأحوال نصلحنا ولما كنا يظنوا يفنون السوهي والألوان والأعمال والنيات والأعمال يربطنا بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بلاد يربطنا إن شاء الله به ويربطنا به الكمال مشيؤخنا وعلماءنا وصلاحنا ويعطينا ما أعطاهن نحن ما منحهم يجعل قلوبنا إن شاء الله مجموعة ودعواتنا مسموعة وأعمالنا مرقوعة يربطنا إن شاء الله دائما بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما كنا وحي ما كنا وكيف ما كنا. نوي هيقبل الهمه بالدعوه الى الله ان شاء الله وفي العلم وفي العمل وفي الطلب ان شاء الله وفي الاخر والانضباط والانضباط في الله سبحانه وتعالى يجل منا واياكم بهذه الدنيا ان شاء الله مع المغفره لابائنا